وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيَتَ مَا أَنْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَنْوَالَهُمْ إلَى إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة إِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَلَشَاءٍ مِنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِئِ وَلَا تُؤَتِّسُ فَهَاءً أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُلُ لَهُمْ قَوْلًا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 ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء مِن ترك الوالدان والأقربون من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 فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتّم ظلما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 وَتُفْلِئُ لِأُمِّ السُّدُسِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لكم نفعا فريضة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 ولهُنَّ الرُّبعُ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمنُ مِمْمَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ دَينٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار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 ومن يعص لنبيها ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين اللهم ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن اسابيلا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 ساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينا بالمعروف كرهتموه النفع ساء أن تكرهه شيئا فعساء أن تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبد على زوج فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا وليظا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 وَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم وَرَبَائِبُكُم الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين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 فَانكِحوهُن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ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 والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضم قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 و لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمنكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الررجالُ قَوَُّعَلَِّسَاءِ بِمَا فََّلَ الله بماَا فَوضَّلَ اللهَّهُ بَعْوَّهُم عَلَ بَعْض وَ مِنْ أَوَالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضَاتُ بِمَا حَافِ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عليهن سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا لا فبينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبيذ القربى واليتامى والمساكين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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ سنتيه يضعفها ويؤتمن له عظيما فكيف من كل أمة بشاهد و ص بم الأرض لووت سو الأرض لووت ص بهم الأرب وَ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 أو جاء أَحَدٌ منكم من الغائط أَوْ لمست النِّسَاءَ فلم تجدوا فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا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 من قبل أن نقوم سوjoها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت كما لعننا أصحاب السبت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 أَمْ ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ تَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار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 تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم صيب ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتفاقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوك فاستغفر الله، جاؤوك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول لوجد الله، لوجد الله تواض الرحم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم.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 فَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ فعلوه قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا ما بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا تثبيتا صراط مستقيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والشهداء والصالحين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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّك أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي عَلَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فيقتل أَوْ يغنب فسوف نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا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 وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ عَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أولياء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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة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 سَنَتَ انْفَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ الله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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ يتدبرون, يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير مِنْ لوجدوا غَيْرِ اللَّهِ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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ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 وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 فَتَبَيَّنُوا ولا تَقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السلام لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى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 فاولائك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسع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 فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 فَإذاَا قَضَتُم الصَّلاةَ فَذْكُر اللهَّه بِيامَ وَقُع دَ وَعَلَادُنُوا بِكُمْ فَإِذَ قُ مَنَّتُم فَأَقيِيم الصَّلَ إِ الصَّلَ تَكَانَ التعلَ المُؤننينَ كِتابَبَم مَوْقُوتَ وَلَا تَهِنُوا فِبتِ غَِ اِن تَكُوْنُوْ تَعْلَمُوْنَ فَانَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ كَمَا تَعْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله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 فهُ ثمَُّا يَسْتَفِرِ الل ثمَُّا يَستَغفِر الله يَجِد اللهَ غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَمَ يَكسِ بإِثْمًا فَإَِّماَا يَكسِبُهُ عَنا نَفْسِ وَوكَانانَ اللهَّهُ عَلمًا حَكِيمَا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ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 وَلَ أُضِلَّهُم وَلَأُمَّ أنَّهُم وَلَآامُرََّهُم وَلَامُرَنَّهُم ولا فَلَا يُبَتِكُ نَّ آذَانَأَنعَامِ وَلَ آمُرًاَّهُم فَلَا الله يتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَاسِرَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيَُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيَُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا الصالح والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهر جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن أصدق, الله ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا امانه اهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه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 سَنُذِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالتَّبَعَ مِنَ الَّتِي بَرَاهِمَ حَنِيفًا وَالتَّخْذَ اللَّهُ إِبْرَاهِمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في أَنَّ النساء إِذَا لَمْ يَكُنَّ يَسْتَطِيعْنَ إِلَّا نِصْفَهُنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِشَهَادَةٍ مَا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 فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الألفوس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِنُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا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 ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله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 وكان الله على ذلك قدير. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين تكن غنيا او فقيرا فالله اولى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تعرضوا الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وَالْيَوْمِ الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم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 الصلاة قاموك سلة قاموك سلة يرئون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا أتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 من إنا أجرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا علما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا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 موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا, وقلنا لهم دخول الباب سجدا وقلنا, وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم والصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيم أسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لِئَلَّا يَكُونَ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكِ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم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 سُقِطَ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ ربكم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 ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا إنتهوا خيرا لكم إنما الله كفى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمُقَرَّبُونَ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 اعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك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 يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ